عليهم الصلاة والسلام ومن جملة ذلك ما وقع لهم في هذه القصة التي ذكرها الله في سورة البقرة حينما امروا بذبح بقرة ليضرب القتيل ببعض منها فكان منهم هذا العنت قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي هذا هو السؤال الثالث بعدما قابلوه وواجهوه بقولهم أتتخذنا هزوة فلما اطمأنوا إلى أنه ليس كما ظنوا بظنهم السيء هذا رجعوا عليه بهذه السؤالات سألوه عن سنها أولا ثم سألوه عن لونها ثم هذا هو السؤال الثالث عن حال هذه البقرة اللي هي مروضة بالعمل وبنفس الطريقة وبنفس الجفاء قالوا ادعوا لنا ربك كأنه ليس برب لهم مثل هذا ينبئ عن جفاء وصلف وسوء أدب واستخفاف فهم يقولون إن البقرة تشابه علينا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي يميز لنا هذه البقرة بوصف كاشف لا تلتبسوا فيه مع غيرها إن البقرة تشابه علينا هم أمروا بان يذبحوا بقرة والأمر لا يتطلب شيئا من هذا العنت ومن ثم فإنه لا مجال للالتباس والتشابه ولكنهم شددوا على أنفسهم فشدد عليهم قالوا وانا ان شاء الله لمهتدون بهذه المرة الأخيرة ذكروا الاستثناء والمشيئة ان شاء الله لمهتدون وذلك لم يقولوه في المرتين قبلها فهذا حينما توسط بين اسم إن وإنا يعني واننا هذا أصله وإننا ان شاء الله لمهتدون أصله وإننا لمهتدون فوسط هذا بين طرفي الجملة هذا يفيد على كل حال هنا توافق رؤوس الايه وإننا ان شاء الله لمهتدون وكذلك للاهتمام بتعليق الأمر ب مشيئة الله تبارك وتعالى فإنه لا يكون شيء إلا بإرادته ومشيئته جل جلاله وتقدست أسماؤه ثم جاء خبر إن وإن وإننا هكذا تقدير الكلام إن شاء الله الخبر لا مهتدون فجاء مؤكدا جاء اسما فهذا يدل على الثبوت وكذلك أيضا أنه جاء به مؤكدين وانا اصلها كما قلنا واننا فان مؤكده واسمها الضمير نا واننا وكذلك دخول اللام على الخبر لا فهذا كله يفيد التوكيد وقد قال بعض اهل العلم كما ذكر الحافظ ابن كثير رحمه الله انهم لو لم يقولوا ذلك لما اهتدوا اليها وهذا كما وقع لي وإن كان مع الفارق ليأجوج ومأجوج حينما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنهم في كل يوم ينقرون في السد ثم يقولون نعود في الغد من أجل استكماله ولا يستثنون فلما يكون اليوم أو كان اليوم الذي يؤذن لهم في الخروج يقولون نعود غدا إن شاء الله يعني من أجل مواصلة النقر والحفر فيفتحونه ويخرجون على الناس والله عز وجل قال عن أولئك أصحاب الجنة الذين أقسموا ليصرمنها مصبحين قال ولا يستثنون يعني ما قالوا إن شاء الله والله عز وجل يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا ان يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت فاللائق بأهل الإيمان إذا أرادوا أن يتحدثوا عن أمر في المستقبل مما يعزمون على فعله أو تركه أو نحو ذلك أن يعلق ذلك بالمشيئة فإذا نسي فإنه يقول ذلك تأدبا مع الله عز وجل واذكر ربك إذا نسيت هذا هو الراجح في معنى هذه الآية واذكر ربك إذا نسيت يعني نسيت الاستثناء تأدبا مع الله تبارك وتعالى وليس ذلك بنافع في اليمين من جهة أنه يكون حانثا أو لا يكون كذلك يعني لو أنه حلف فقال إن شاء الله والله لا لأفعلن كذا إن شاء الله فإنه إن لم يفعل لا يكون حانثا بيمينه وليس عليه كفارة لكن لو أنه حلف أنه يفعل كذا ولم يذكر المشيئة ثم استثنى بعد مده بعد انقطاع فإن ذلك إذا حصل له إخلال بهذه اليمين ففعل ما حلف على عدم فعله فإنه يكون حانثا هذا هو معنى آية الكهف والله تعالى أعلم واذكر ربك إذا نسيت يعني نسيت الاستثناء في قولك لشيء أنك تفعله غدا أو لا تفعل يؤخذ من هذه الآية أيضا جهل هؤلاء من بني إسرائيل يعني أم قالوا لموسى صلى الله عليه وسلم أدع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة شابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرثة مسلمة لا شيئة فيها قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون قال لهم موسى صلى الله عليه وسلم إنها بقرة غير مذللة للعمل قال إنه يقول أي الله إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض يعني ليست مذللة للعمل في الحرف لا ذلول تثير الارض ولا تسقي الحرف ايضا كذلك ليست مذلله بالعمل بالسقي هذا على قول لبعض المفسرين <تصفيق> بان ان بعضهم يقول ان المعنى قال انه يقول انها بقره لا ذلول تثير الارض ولا تسقي الحرف يعني تصل بين الجملتين أنها قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرف مسلمة لا فيها ويكون الوقف على قوله لا ذلول على القول الآخر ويكون من صفتها أنها تثير الأرض ولا تسقي الحرف يعني جاءت الأوصاف مفصلة لربما يصعب عليهم أن يجدوا واحدة بهذه الصفة لكن المشهور والله تعالى أعلم هو الأول أنها ليست مذلله بالعمل مطلقا لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرف لا تستعمل في الحرف ولا تستعمل في السقي هذا هو المشهور وهو المتبادر الظاهر من السياق والله تعالى أعلم لا شيء فيها ليس فيها عيب وليس فيها علامة من لون غير جلدها قالوا الآن جئت بالحق في هذه البقرة وإلا لو قصدوا أنه الآن جاء بالحق مطلقا لكانوا كفارا فإنه قد جاءهم بالتوراة جاءهم بالحق من عند الله عز وجل إنما يقصدون الآن جئت بالحق في وصف هذه البقرة بعد هذه الأسئلة والعنت فذبحوها بعد أطول المراجعة والتمحل وما قاربوا يعني وما كادوا يفعلون فكاد هذه على المشهور أنها إذا كانت منفية فإن ذلك يدل على وقوع الشيء لكن بصعوبة وقد تكلمنا على هذا المعنى في قوله تبارك وتعالى لم يكد يراها الكلام على الأمثال في القرآن بأنها تدل على وقوع الشيء لكن بصعوبة تقول ما كاد فلان يصل ما كاد فلان يأتي فهو حصل لكن بصعوبة فهنا أنهم ذبحوها لكن بعد عن الطويل وتمحوا كثير آكذا شددوا فشدد الله عز وجل عليهم المقصود أنه يؤخذ من هذا جهل هؤلاء من بني إسرائيل حينما قالوا لنبيهم عليه الصلاة والسلام الآن جئت بالحق وقد جاءهم بالحق من أول مرة قال إن الله يأمركم أن تذبحوا بقره فلو أخذوا بقره أي بقره لحصل المقصود ولم يكن المجيء بالحق بعد هذا التحقق والمراجعة والعنت وإنما كان ذلك ابتداءا، وهكذا أيضا في قوله تبارك وتعالى وما كادوا يفعلون لكثرة عنتهم وعصيانهم وأيضا تعسر وجود البقرة الموصوفة بهذه الصفات فإن الأوصاف مقيدة غير الأوصاف الكاشفة يعني نحن ذكرنا الأوصاف الكاشفة أنها لا تقيد الموصوف كما في قوله تعالى ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم فالطائر يطير بجناحيه هذه صفة كاشفة تكشف عن الحقيقة لا تقيد يعني لا يوجد طائر يطير بجناحيه طائر يطير برجليه فتسمى هذه صفة كاشفة وهكذا حينما يقول الله عز وجل يكتبون الكتاب بأيديهم يقولون بأفواهم هذه صفة كاشفة لأنهم يكتبون بأيديهم ويقولون بأفواهم لكن إذا كانت الأوصاف وهو الغالب الصفه المقيدة حينما مثل هذه الأوصاف في البداية بقرة مطلقة أي بقرة تذبح يحصل بها المقصود فسألوا عن السن فقال انها وسط ليست بكبيرة مسنة ولا بكر فهنا خرج الأبقار المسنات وخرج أيضا الأبكار بقي الوسط فأعادوا سؤالا عن اللون فقال صفراء فاقع لونها تسر الناظرين هذه ثلاثة أوصاف في اللون فخرج غير الصفراء وخرج الصفراء غير الفاقع لونها وخرج الصفراء الفاقعة اللون لكن لا تسر الناظرين لابد من هذه الأوصاف الثلاثة في اللون ثم بعد ذلك سألوا هذا السؤال الأخير هل هي عاملة أو غير عاملة مذللة ولا غير مذللة مروضة أو غير مروضة يعني بالعمل فقال لهم إنها ليست بمذللة فوجود بقرة بهذه الأوصاف جميعا هذه قيود كما لو قال الإنسان أريد كتابا باللغة العربية بقدر مجلد يتحدث عن موضوع السلوك وفي حسن الخلق خاصة وبدأ يذكر هذه القدرة فأخرج الكتب الأخرى بغير اللغة العربية وأخرج كتب التفسير والحديث والفقه والنحو والتاريخ وما إلى ذلك وأخرج كتب السلوك الأخرى التي تتحدث عن قضايا وجوانب غير هذه الجسرية فهذه قيود حينما يقول الإنسان مثلا بأنه يريد أن يتزوج امرأة امرأة مطلقة لو أي امرأة لكن حينما يقول امرأة مسلمة أخرج الكافرات فإذا قال تقيه أخرج الفاسقات فإذا قال شابة أخرج الكبيرات فإذا قال عربية أخرج الأعجميات فإذا قال طالبة علم أخرج غير طالبات العلم فإذا قال حافظة لكتاب الله أخرج غير الحافظات فإذا قال جميلة أخرج غير الجميلات وينتهي في النهاية إلى أوصاف لربما لا يجدها إلا في الحور العلم لاحظتم كيف القيود هذه تضيق هذا الموصوف بحيث لا يكاد يوجد احيانا فهؤلاء ما كادوا وما كادوا يفعلون باي اعتبار كثرة التمرد الاسئله عنت عنت عنت ما كادوا يفعلون كل مره يعيدون ويطلبون اوصافا جديده وايضا هذه الاوصاف قيل بانهم لم يجدوا هذه البقره الا عند ايتام وقيل عند رجل ليس عنده سواها فابى ان يسمح الا بملء جلدها من الذهب لا ينقص من شيء هذه أخبار إسرائيلية لكن إن كان ذلك صحيحا فيكون وما كادوا يفعلون أيضا لغلاء, لغلاء ثمنها مع ظاهر السياق أنهم ما كادوا يفعلون من أجل كثرة العنة والسؤالات وهكذا أيضا لقلة وجود بقرة بهذه الأوصاف بدأوا يبحثون فتشون عن بقرة بهذه الصفات النادرة فهذا كله من سوء الأدب مع الأنبياء والتعامل مع النصوص واللائق هو المبادرة وكثرة التعنت وكثرة التمحل وكثرة السؤال وكثرة القول وكثرة الجدل كل ذلك ينبئ عن قلة العمل الناس الذين يعملون أيها الأحبة ليس عندهم وقت لشيء يحسبون الدقائق والثواني ما عندهم مقضي شيء لكن من استرخى وقعد عن العمل عنده أوقات طويلة يبحث عن أحد يجلس معه عنده معاناة مع الوقت ومثل هؤلاء تجدهم حتى في العشر الأواخر افتح في النت ولا في تويتر وانظر وقد يكون بعض هؤلاء من, من سيماهم الخير والصلاح تعجب من أين له هذا الوقت منين له هذا الوقت تقرأ أحياناً تبحث في الموسوعة الشاملة وفيها بعض الموسوعات من الشبكة سوعة علمية وتتعجب حينما تنظر إلى الكتابات والتعليقات أشياء علمية لا بأس تكبر عشر الأواخر والتعليقات وشكرا على مرورك وشكرا على التعليق و... يعني هل هؤلاء يجدون وقتا في العشر يتفرغون فيه لتعليقات الكتابة في قضايا علمية ومناقشات و... وما إلى ذلك وتعليقات ومرور وشكرا على المرور يجد وقتا لهذا في العشر الأواخر هذا, هذا اشتغال بالعلم فما بالك بمن شغله بغير هذا القيل والقال والوقيعة في أعراض الناس أو من كان شغله في أمور أيضا أخرى من الباطل وهكذا من كان شغله في أمور تافهة كثرة القول كثرة الجدل وكثرة التعنت وكثرة الأسئلة وكثرة أذا ينبع عن قلة العمل انظروا إلى أسئلة الصحابة رضي الله عنهم قليله ولا يوجد عندهم جدل ولا يعرفون ما يسمى بعلم الكلام والجدل لماذا؟ لأن الغالب كان هو العمل ما كتبه الحافظ بالرجب رحمه الله في رسالة النفيسة في فضل علم السلف على علم الخلف ذكر فيها فضل علم السلف وأنهم كانوا أهل عمل وما كانوا أهل جدل ويطولون الكلام في أمور جدلية كما وقع للمتأخرين حتى عرف طوائف بأهل الكلام يجادلون في كل شيء مما يليق الجدل به وما لا يليق الجدل به فيما يتصل بذات الله عز وجل صفاته وكأنما يتحدثون عن أحد من المخلوقين مثل هذا وملئة الكتب وتجد للواحد من هؤلاء يذكر أن له أكثر من مئة كتاب لكن أين هذه الكتب لا قيمة لها بل هي كتب ضارة مليئة بمثل هذه المجادلات والردود في أمور لا تعود عليهم بالنفع ولذلك ما عرف هؤلاء بكثرة الذكر والعبادة وما إلى ذلك وإنما قسوة القلوب ولهذا أقول أيها الأحبة ينبغي أن يكون لدى المؤمن نظر صحيح في مثل هذه القضايا ومسلك صحيح ابتعد عن الجدل وإذا رأيت من يضيع الزمان في أمور اللطائلة تحتها ممن يريد أن يقر الباطل أو يرد الحق ولا يطلب الحق هو اصلا أو يجادل في الواضحات يتيك من يريد أن يجادل الآن نجد أناس يجادلون في الأوضح الواضحات هناك من يقول بأن عيسى صلى الله عليه وسلم هل كان رسولا أو كان نبيا لم يكن رسولا أين الدليل على أنه رسول أين الدليل وأسئلة من هذا القبيل في أمور واضحة مثل هذا غاية ما يقال له كم بلغ سعر الحنطة ثم انصرف لا تشتغل به ولا تضيع الزمان ترد على هذه القضايا الواضحة يريد أن يجادل فيها والبعض ما عنده قضية واضح رأيت من يجادل في الحجاج بن يوسف الثقفي ويتبناه ويدافع عنه ويثير القضية في المجالس ما عندك غير هذا تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عم دافع عنه وتتبناه تذب عنه ثم تشترك معه في فعله وحاله ما الحاجة لهذا ورأيت من يدافع عن أبي العلاء المعري شاعر الزندقة ما وجدت غير هذا كل ما جلس في مجلس أثار يريد يستفز الآخرين يريد مجادله يريد إنه يثير قضية ما عنده شيء ما وجد إلا المعاري فيوجد أناس ليس لهم اشتغال بالعمل ولم يكن لهم من تهذيب النفوس وصلاحها والتقوى ما يحملهم على الإقبال على ما ينفعهم فيضيع العمر بمماحكات ومجادلات وقضايا ليس تحتها طائل وهذه الوسائل وسائل التواصل أيها الأحبة وجد فيها الكثيرون سلوة فصار الواحد منهم يجلس الأوقات الطويلة ليلا طويلا وهو لا يشعر بالوقت ولربما جلس إلى ارتفاع الضحى وهو لا يشعر بالوقت ولو قيل له اقرأ وجها واحدا لرأيت الكسل والضعف وقعود الهمم ولذلك انظر إلى كثرة السؤال الذي يرد عن ماذا عن حكم وضع وجه من المصحف في اليوم كل يوم يضعون وجها من المصحف وجه من المصحف لماذا قالوا من أجل أنه يقرأ في اليوم وجه من المصحف ثم اللي يقرأ يضع علامة نجمة تخبرون عن عبادتكم وطاعتكم وأعمالكم ثم هذا يعني هل غاية ما هنالك غاية الهمة حينما تسمو أن الواحد منكم يقرأ وجها من المصحف كل يوم لكن انظر إلى الجلوس الطويل أمام هذه الوسائل تجد الساعات في الليل والنهار تقضى في مثل هذا الخلق الإنساني مثل هذا التضيع والتفريط ثم يأتي يوم القيامة بعمل لا يسعف والآخرة دار لا تصلح للمفاليس آخر تحتاج إلى عمل فإذا كثر القول وكثر الجدل والاشتغال بما لا ينفع لا تسأل عن حالي أصحابه من قلة العبادة والذكر والعمل الذي يقربهم إلى الله الاشتغال بالعلم النافع والله المستعان ثم ايضا في قوله تبارك وتعالى فذبحوها وما كادوا يفعلون أذا أقرب إلى الذم لهم لا يمدحون بهذا الفعل لأن ما فعلوه ولم تسلوا إلا بعد جهد جهيد وإنما تكون الاستجابة لأولي من والنبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الصبر عند الصدمة الأولى فهذا الذي يمدح به الإنسان ويرتفع أستغفر الله عز وجل أن يرفعنا وإياكم ووالدينا أخوانا المسلمين في أعلى الجنة وان يتقبل منا ومنكم وأن يرحمنا وأن يدلنا على ما يرضيه وأن يصلح قلوبنا وأعمالنا وأن يسدد ألسنتنا وأقلامنا وأن يعيدنا وإياكم من شر الشيطان وشركه